بسم الله الرحمن الرحيم صاتمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع النبت كألا يكونوا مؤمنين إنك أن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها قاضعين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 فَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ قَوْمَكَ قَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هارون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَقَاتُوا إِن يَقْتُلُونِ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 قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فقررت منكم لما قفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبست بني إسرائيل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 فألقي السحرة كاذبين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلتعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين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 إن هؤلاء إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغاضبون فإنا لجميع قادرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال اصحاب قال اصحبي فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى اننا لمدركون قال كلا انما ربي يهدي فاوحينا الى موسى أن اضرب بعطاك البحر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 فَكُبْخِبُو فِيهَا هُمْ وَالْغَرَوُنَ وَجُنُودُ إبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَقْصَمُونَ سَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُتَوِيْكُنَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تستقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجري إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبتون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون وَتَقُولُ النَّبِيُّ أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِهِ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْ عَذَبْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاضِحِينَ هَذَا إِلَّا قُنطٌ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 ولا تمسوها بثوء فيأخلكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كَذَّبَتْ قَوْمُ لوط الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَقَوْمُ ألا أَرَأْتُمْ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا نوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب يجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفن كيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصات المستقين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مخسرين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المتحرين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 أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلَمَهُ لِمَن بَنَى الْإِسْرَاءِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضٍ أَعْجَمِيٍّ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْسَيَهُمْ ضَرَّتَهُ وَهُمْ لَا فيقولون هل نحن منذرون؟ أَفَبِعذابِنا يَستعجنون أَفَرَأيتَ إِنَّمَا اتَعْنَاهُمْ سَنينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن استمع لمعزونون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن استبعك من المؤمنين فإن عطوك فقل إني بريء مما تعملون